عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إ ذ ا عملته أ ح ب ن ي الله و أ ح ب ن ي الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أ ي د ي الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد أ س ن ي د ح ن ة ه ذ الحديث ا خرجه ب ماجة من ا ر و ة خ ا ل بن أبي عن سفيان الثوري عن عمر القرشي الثوري حسنه ا ز م عن ه ل ب سعد وقد ذكر ر الشيخ ح م الله أن إسناده حسن. وفي ذلك نظر فإن خالد بن عمر القرشي الأموي ذلك أن حسن نظر فإن بن وفي عمر قال فيه الامام احمد منكر الحديث وقال مره ليس ب ص خ ة يروي احاديث بواطيل وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال مره كان كذابا يكذب حدث احاديثا الحديث عن شعب موضوعة زرعة منكر البخاري وابو وقال وقال أ ب و حاتم متروك الحديث ضعيف ونسبه صالح بن محمد وابن عدي إ ل ى وضع الحديث وتناقض ابن حبان في أمره فذكره في ك ت امره ب كتاب ب الثقاة الضعفاء وقال كان الثقاة ا ل وذكره ينفرد في عن و و ض ع ا لا يحل الاحتجاج ت يحل ب ب خ وخرج العقيلي حديثه هذا وقال ليس له أ ص ل من حديث سفيان الثوري قال وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني فروه عن الثوري قال و أ ش ه ر ه ا حديث ابن كثير كذا قال وهذا يخالف قول العقيلي إ ن أ ش ه ر ه ا حديث خالد بن عمرو ه ذ ا أ ص ح ه ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي ضعفه أحمد وأبو قتادة ومهران تكل ما فيهما أيضا منهما ومهران تكل لكن أحمد محمد بن كثير خير ضعفه فإنه وأبو بن ثقة عن د وقد تعجب ابن عدي من حديثه أدري كثير وذكر فيه من من ما ما حاتم ابن ابن أنه الحفاظ هذا وقال ما أدري ما أقول تعجب أبي سفيان أ أباه ل بن عن عن حديث محمد بن كثير س الثوري فذكر هذا الحديث فقال هذا حديث باطل يعني بهذا الاسناد يشير إ ل ى أ ن ه لا أصل له عن محمد بن كثير عن بن محمد كثير سالت ف ي ن و ق ا ابن مشيش س أ ل أ ح م د عن حديث سهل بن سعد فذكر هذا الحديث فقال أ ح م د لا إ ل ه إ ل ا الله تعجبا منه من يروي هذا قلت خالد بن عمرو ق ع عمر ن بن ا خالد في ثم سكت ومراده ا ل إ ن ك ا ر على من ذكر له شيئا من حديث خالد هذا ف إ ن ه لا يشتغل به ه وخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب له لهذا هذا أنه سأله عنه ولولا مقالته هذه أبو المواعظ وكيع ولولا خالد الشيخ عمر منكرا ر عبيد بن كتاب بن عن عن في الحديث فحدثني القاسم سلام قال ل ثم كنت ك ت ت وخرج ابن عدي هذا الحديث في ت ر ج م ة خالد بن عمرو ذ ك ر ر و ا ي ة محمد بن كثير له أ ي ض ا وقال هذا الحديث عن الثوري منكر قال ورواه زافر يعني ابن سلمان عن محمد بن عيينه اخي سفيان عن أ ب ي حازم عن ابن عمر انتهى وزافر ومحمد بن عيينه كلاهما ضعيف وقد روي هذا الحديث من وجه آ خ ر مرسل خرجه أ ب و سليمان بن زبر الدمشقي في مسند إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م من جمعه من ر و ا ي ة م ع ا و ي ة بن حفص عن إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م عن منصور عن ربعي بن حراش قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ه الله دلني على عمل ل يحبون ي ع ويحبني الناس عليه فقال أ م ا العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا و أ م ا العمل الذي يحبك الناس عليه فانظر هذا الحطام فانبذه في ابن الدنيا كتاب الدنيا رواية بكار إبراهيم قال ذنب من بن عن أبي إليهم وخرجه أدهم علي جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يذكر في إ س ن ا د ه منصورا ولا ربعيا وقال في حديثه فانبذ إليهم ما في في ما الحطام وقد اجتمل هذا الحديث هما الزهد الدنيا الله والثانية من وصيتين عظيمتين إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتضن لمحبة الله عز وجل لعبده إليهم إحدى على وجل يديك وقد عز الزهد فيما في أ ي د ي الناس و أ ن ه مقتضي ل م ح ب ة الناس ف أ م ا الزهد في الدنيا فقد كثر في ا ل ق ر آ ن ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى مدحه و إ ل ى ذم ا ل ر غ ب ة في الدنيا قال وأبقى تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة بل تؤثرون خير و قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد ا ل آ خ ر ة وقال تعالى في ق ص ة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون ا ل ح ي ا ة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أ و ت ي قارون إ ن ه لذو حظ عظيم وقال الذين أ و ت و ا العلم م و ي ل ك ثواب الله خير لمن آ م ن وعمل صالحا ولا يلقاها إ ل ا الصابرون إ ل ى قوله تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين وقال تعالى وفرحوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا وما ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا متاع وقال قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم ت ب ع وقد ن ي سبيل、الرشاد. يا أهدكم الرشاد و م إنما هذه الحياة ا هذه ل ن وإن ي هي ا متاع الآخرة دار القرار وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث ا ل أ ع م ا ل بالنيات و ا ل أ ح ا د ي ث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله ك ث ي ر ة جدا ففي صحيح مسلم عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه فمر بجد أ س ك ميت فتناوله ف أ خ ذ ب أ ذ ن ه فقال أ ي ك م يحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أ ن ه لنا بشيء وما نصنع به قال أ ت ح ب و ن أ ن ه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه ل أ ن ه أ س ك فكيف وهو ميت فقال والله ل ل د ن ي ا أ ه و ن على الله من هذا عليكم وفيه أيضا عن المستورد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم الفهري أيضا النبي عليه الله قال عن عن صلى ما الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا كما يجعل أ ح د ك م أ ص ب ع ه في اليم فلينظر بماذا ترجع وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل الله الزهد بعوضة وصححه كانت كافرا جناح ما منها الشيء عند ومعنى في شربة سقى الاعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع ا ل ه م ة عنه يقال شيء زهيد اي قليل حقير وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه وورد في ذلك حديث مرفوع خرجه الترمذي وابن ماجة خرجه وابن من ر و ا ي يونس ة عمر عن بن بن واقد ح ل ب أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي س إدريس وسلم عن عن عن عليه الخولاني ذر الله قال ا صلى ل ز ه ا د ة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إ ض ا ع ة المال ولكن ا ل ز ه ا د ة في الدنيا أ ن لا تكون بما في يديك أ و ث ق مما في يد الله و أ ن تكون في ثواب ا ل م ص ي ب ة إ ذ ا أ ن ت أ ص ب ت بها أ ر غ ب فيها لو أ ن ه ا بقيت لك وقال الترمذي غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وعمر بن واقد منكر الحديث قلت الصحيح وقفه كما رواه منكر كما الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي بن كتاب بن حدثنا الحديث الصحيح الزهد قلت زيد يحيى في حدثنا خالد بن صبيح حدثنا يونس بن حلبس قال قال أ ب و مسلم الخولاني ليس ا ل ز ه ا د ة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إ ض ا ع ة المال إ ن م ا ا ل ز ه ا د ة في الدنيا أ ن تكون بما في يد الله أ و ث ق مما في يديك و إ ذ ا أ ص ب ت ب م ص ي ب ة كنت أ ش د رجاء ل أ ج ر ه ا وذخرها من إ ي ا ه ا لو بقيت لك وخرجه ابن أ ب ي الدنيا من رواية محمد بن مهاجر بن رواية عن يونس بن م ي س ر ة قال ليس ا ل ز ه ا د ة في الدنيا بتحريم الحلال ولا ب إ ض ا ع ة المال ولكن ا ل ز ه ا د ة في الدنيا أ ن تكون بما في يد الله أ و ث ق منك بما في يدك و أ ن يكون حالك في ا ل م ص ي ب ة وحالك إ ذ ا لم تصب بها سواء وان يكون مادحك وذامك في الحق سواء ففسر الزهد في الدنيا بثلاثه اشياء كلها من اعمال القلوب لا من اعمال الجوارح ولهذا كان أبو سليمان يقول يكون سليمان لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب أحدها أن يكون العبد تشهد أحدها كان فإن أن بما في يد الله أ و ث ق منه بما في يد نفسه وهذا ي ن ش أ من ص ح ة اليقين وقوته ف إ ن الله ضمن أ ر ز ا ق عباده وتكفل بها كما قال وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه قال الحسن إ ن من ضعف يقينك أ ن تكون بما في يدك أ و ث ق منك بما في يد الله عز وجل وروي عن ابن مسعود قال إ ن أ ر ج ى ما أ ك و ن للرزق إ ذ ا قالوا ليس في البيت دقيق وقال مسروق إ ن أ ح س ن ما أ ك و ن ظنا حين يقول الخادم ليس في البيت قفز ي من قمح ولا درهم وقال ا ل إ م ا م أ ح م د أ س ر أ ي ا م ي الي يوم أ ص ب ح وليس عندي شيء وقيل ل أ ب ي حازم الزاهد ما مالك قال لي مالان لا اخشى معهما الفقر الثقه بالله و ا ل ي أ س مما في ايدي الناس وقيل له اما تخاف الفقر فقال انا اخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ودفع إ ل ى علي بن الموفق ورقه فقراها فاذا فيها يا علي ابن الموفق اتخاف الفقر وانا ربك وقال الفضيل بن عياض اصل الزهد الرضا عن الله عز وجل وقال القنوع هو الزهد وهو الغنى فمن حقق اليقين ومن وثق بالله في اموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالاسباب المكروهه ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقه وكان من اغنى الناس وان لم يكن له شيء من كما قال عمار كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غ ن ا وكفى ب ا ل ع ب ا د ة شغلا وقال ابن مسعود اليقين ان لا ترضي الناس بصخط الله ولا تحمد احدا على رزق الله ولا تلم احدا على تلم على لم يؤتك الله فإن الرزق ترضي رزق فان تحمد يؤتك بصخط ما لا يسوقه حرص حريص ولا يرده ك ر ا ه ة كاره ف إ ن الله تبارك وتعالى ب ق ص ت ه وعلمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط اللهم إ ن ي أ س أ ل ك إ ي م ا ن ا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أ ع ل م أ ن ه لا يمنعني رزقا قسمته لي و ر ض ن ي من ا ل م ع ي ش ة بما قسمت لي وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول اللهم ه ب لنا يقينا منك حتى تهون علينا مصائب الدنيا وحتى نعلم أ ن ه لا يصيبنا إ ل الا ما كتبت ع ي ن ولا يصيبنا ما ن ه ذ ا ل ر ز قسمت إلا ما ق لنا روينا من حديث ابن عباس مرفوعا ابن حديث عباس قال من سره أ ن يكون أ غ ن ى الناس فليكن بما في يد الله أ و ث ق منه بما في يده والثاني أ ن يكون العبد إ ذ ا أ ص ي ب ب م ص ي ب ة في دنياه من ذهاب مال أ و ولد أ و غير ذلك أ ر غ ب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أ ن يبقى له وهذا أيضا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 وهو من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها ق ل ة ل قال علي رضي الله عنه من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات والثالث أن يستوي عند العبد ر رضي غ ب ة فيها في يستوي عنه زهد هانت كما من عند أن ا وذامه الحق وهذا ا ا م من م د ه في ل ع الزهد الدنيا ا في و ح ت و ق ل ة ا ل ر غ ب ة فيها ف إ ن من عظمت الدنيا عنده أ ح ب المدح وكره الذم فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق ف ش ي ة الذم وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح فمن استوى عنده في فيه حامده وذامه منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه مولاه كما قال ابن مسعود عنده ابن اليقين استوى الحق الحق رضا قال سقوط على دل قلبه أ ن لا ترضي الناس ب ص خ ط الله وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم وقد روي عن السلف عبارات ترجع يرجع الزهد في الدنيا وكلها ترجع إلى ما تقدم كقول الحسن الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني وهذا أخر تفسير رأى تقدم أفضل في في مني إلى كقول هو إلى أن الزهد ا حقيقة هو الزاهد في مدح م نفسه ه و ت ع ظ ي الرياسه و ه ذ اشد منه في الذهب و ا ل ف ض ة فمن أ خ ر ج من قلبه حب ا ل ر ي ا س ة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقا وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامه في الحق وكقول وهيب بن الورد بن الزهد في الدنيا أ ن لا ت أ س ى على ما فات منها ولا تفرح بما آ ت ا ك منها قال ابن السماك هذا هو الزاهد المبرز في زهده وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها وزيادتها ونقصها وهو مثل استواء المصيبة وعدمها كما سبق وسئل أنه إدبارها بعضهم العبد المصيبة كما يرجع عند إلى مثل سبق أ ظ ن ه ا ل إ م ا م أ ح م د عمن معه مال هل يكون زاهدا قال إ ن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه أ و كما قال وسئل الزهري عن الزاهد فقال من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره وهذا قريب مما قبله ف إ ن معناه أ ن الزاهد في الدنيا إذا قال د ر م ن ه ع ى ح ر احمد م فلم صبر عنه فلم يأخذه وإذا ص ل له ن عن ه يشغله الله عليه ا حلال الشكر قام قال ح لم بل م بشكر أ بن أ ب ي الحواري قلت لسفيان بن ع ي ي ن ة من الزاهد في الدنيا قال من إ ذ ا أ ن ع م عليه شكر و إ ذ ا ابتلي صبر فقلت يا أ ب ا محمد قد أ ن ع م عليه فشكر وابتلي فصبر وحبس النعمه كيف يكون زاهدا فقال اسكت من لم تمنعه النعماء من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد وقال ووضعها وقال السوري بحقها حقها الزهادة الأشياء سفيان الزهد الدنيا ربيع رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها وقال سفيان الزهد في جمع قصر ا ل أ م ل ليس ب أ ك ل الغليظ ولا بلبس العباء و ق اللهم كان دعائهم ا من ل زهدنا في الدنيا ووس علينا منها ولا تزوها ي عنا فترغبنا فيها وكذا وقال واليأس قال الإمام أحمد الزهد في الدنيا قصر الأمل وقال مرة قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس قصر قصر أحمد مرة أيدي في في ووجه هذا أ ن قصر ا ل أ م ل يوجب م ح ب ة لقاء الله بالخروج من الدنيا وطول ا ل أ م ل يقتضي م ح ب ة البقاء فيها فمن قصر أ م ل ه فقد كره البقاء في الدنيا وهذا ن ه ا ي ة الزهد فيها و ا ل إ ع ر ا ض عنها واستدل ابن عيينه لهذا القول بقوله تعالى قل إ ن كانت لكم الدار ا ل آ خ ر ة عند الله خ ا ل ص ة من دون الناس فتمنوا الموت إ ن كنتم صادقين إ ل ى قوله ولتجدنهم أ ح ر ص الناس على حياه وروى ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن اتى د ه النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من أ ز ه د الناس فقال من لم ينس القبر و ا ل ب ل ا وترك أ ف ض ل ز ي ن ة الدنيا و آ ث ر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وقد ع د نفسه من الموتى وهذا مرسل وهذا الموتى و قسم كثير من السلف الزهد أ ق س ا م ا فمنهم من قال أ ف ض ل الزهد الزهد في الشرك وفي ع ب ا د ة ما عبد من دون الله ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي ثم الزهد في الحلال وهو أ ق ل أ ق س ا م الزهد فالقسمان ا ل أ و ل ا ن من هذا الزهد كلاهما واجب والثالث ليس بواجب ف إ ن أ ع ظ م الواجبات الزهد في الشرك ثم في المعاصي كلها وكان بكر يدعو لإخوانه وإياكم والذنوب الخلوات بكر أمكنه فتركه المزني زهدنا الله زهد من أمكنه الحرام في فعلم أن الله يراه من أن فعلم في زهد وقال ابن المبارك قال س ل الزهد م مطيع ابن ابي مطيع. الزهد على ث ل ا ث ة وجوه واحد ان يخلص العمل لله عز وجل والقول ولا يراد بشيء منه الدنيا والثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح والثالث الحلال ان يزهد فيه وهو تطوع وهو ادناها وهذا قريب مما قبله إ ل ا أ ن ه جعل ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى من الزهد الزهد في الرياء المنافي ل ل إ خ ل ا ص في القول والعمل وهو الشرك ا ل أ ص غ ر والحامل والتقدم وهو نوع العلو والرياسة وقال المدخ الدنيا أهلها فيها إبراهيم بن أدهم الزهد ثلاثة أصناف عليه محبة محبة من أدهم عند في فزهد بن فرض وزهد فضل وزهد س ل ا م ة فالزهد الفرض الزهد في الحرام والزهد الفضل الزهد في الحلال والزهد ا ل س ل ا م ة الزهد في الشبهات وقد ولم فضول قولين يستحق الزاهد زهد يزهد اختلف الناس هل يستحق اسم الزاهد من زهد في الحرام خاصة ولم يزهد في فضول المباحات أم لا هل على في في من أم أحدهما أنه يستحق الزهد اسم بذلك وقد سبق ذلك عن الزهري وابن عيين وغيرهما والثاني لا يستحق اسم الزهدي بدون الزهدي في فضول المباح وهو قول وغيرهم اليوم وهو قول يوسف بن أصباط وغيره لا اسم الزهد الزهد المباح طائفة العارفين قال لا المباح المحض أصباط لفقد من بن يستحق في حتى بعضهم زهد وفي ذلك نظر وكان يونس بن عبيد يقول وما ق د ر ا ل د ن ي ا حتى يمدح من زهد فيها وقال أ ب و سليمان الداراني اختلفوا علينا في الزهد بالعراق فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس ومنهم من قال في ترك الشهوات ومنهم من قال في ترك الشبع وكلامهم قريب بعضه من بعض قال و أ ن ا أ ذ ه ب إ ل ى أ ن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل وهذا الذي قاله أ ب و سليمان حسن وهو وأقسامه وأنواعه واعلم الوارد والسنة هو هو والنهار يوم الزهد زمانها يجمع جميع معاني في للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل راجعا المتعاقبان إلى يوم الخيامة الذنب الكتاب أن إلى إلى ف إ ن الله جعلهما خ ل ف ة لمن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا ويروى عن عيسى عليه السلام أ ن ه قال إ ن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما وكان يقول اعملوا الليل لما خلق له والنهار لما وقال مجاهد خلق له خلق له ما من يوم إ ل ا يقول ابن آ د م قد دخلت عليك اليوم ولن أ ر ج ع إ ل ي ك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل في ف إ ذ ا انقضى طوي ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفضه يوم ا ل ق ي ا م ة ليلة ولا تقول كذلك وقد إلا كذلك السلف أنشد بعض السلف إ ن م ا الدنيا إ ل ى ا ل ج ن ة والنار طريق والليالي متجر ا ل إ ن س ا ن و ا ل أ ي ا م سوق وليس الذم راجعا إ ل ى مكان الدنيا الذي هو ا ل أ ر ض التي جعلها الله لبني آ د م مهادا وسكنا ولا إ ل ى ما أ و د ع ه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن ولا إلى ما أ ن ب ت ه فيها من الشجر والزرع ولا إ ل ى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك ف إ ن ذلك كله من نعمه ة ا ل ل على ع ب الله د ه بما ه فيه م من ا م ن ا ف ع و ل م من به ا ا ل على ت ب ا ا ر و ا ا س ت د ل ل ل ع وحدانية ا ن ص ع ه وقدرته وعظمته وإنما ا ل ذ ب ا ع إلى أفعال بني د في الدنيا ل أ ن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته بل يقع على ما تضر عاقبته أ و لا تنفع كما قال عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو بينكم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د وانقسم بنو آ د م في الدنيا إ ل ى قسمين أ ح د ه م ا من أ ن ك ر أ ن يكون للعباد بعد الدنيا دار للثواب والعقاب وهؤلاء هم الذين قال الله هم فيهم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 واغتنام لذاتها قبل الموت كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون و ي أ ك ل و ن كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م والنار م ث و ا لهم ومن هؤلاء من كان ي أ م ر بالزهد في الدنيا ل أ ن ه يرى أ ن الاستكثار منها يوجب الهم والغم ويقول كلما كثر التعلق بها ت أ ل م ت النفس بمفارقتها عند الموت فكان هذا غ ا ي ة زهدهم في الدنيا والقسم الثاني من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب وهم المنتسبون الثاني بدار شرائع المرسلين إلى يقر من بعد وهم منقسمون إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ب إ ذ ن الله فالظالم لنفسه هم ا ل أ ك ث ر و ن منهم و أ ك ث ر ه م وقف مع ز ه ر ة الدنيا وزينتها ف أ خ ذ ه ا من غير وجهها واستعملها في غير وجهها وصارت الدنيا أ ك ب ر همه لها يغضب وبها يرضى ولها يوالي وعليها يعادي وهؤلاء هم أ ه ل اللهو واللعب و ا ل ز ي ن ة والتفاخر والتكاثر وكلهم لم يعرف المقصود من الدنيا ولا أ ن ه ا منزل سفر يتزود منها لما بعدها من دار ا ل إ ق ا م ة و إ ن كان أ ح د ه م يؤمن بذلك إ ي م ا ن ا مجملا فهو لا يعرفه مفصلا ولا ذاق ما ذاقه أ ه ل ا ل م ع ر ف ة بالله في الدنيا مما هو انموذج ما ادخر لهم في ا ل آ خ ر ة والمقتصد منهم أ خ ذ الدنيا من وجوهها ا ل م ب ا ح ة و أ د ى واجباتها و أ م س ك لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا وهؤلاء قد اختلف في دخولهم في اسم ا ل ز ه ا د ة في الدنيا كما سبق ذكره ولا عقاب عليهم في ذلك إ ل ا أ ن ه ينقص من درجاتهم من ا ل آ خ ر ة بقدر توسعهم في الدنيا قال ابن عمر لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إ ل ا نقص من درجاته عند الله و إ ن كان عليه كريما خرجه ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د جيد وروي مرفوعا من حديث ع ا ئ ش ة ب إ س ن ا د فيه نظر وروى ا ل إ م ا م أ ح م د في كتاب الزهد ب إ س ن ا د ه أ ن رجلا دخل على م ع ا و ي ة فكساه فخرج فمر على أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي ورجل آ خ ر من ا ل ص ح ا ب ة فقال أ ح د ه م ا له خذها من حسناتك وقال ا ل آ خ ر من طيباتك وبإسناده لولا حسناتي عن عمر قال لو أن تنقص قال لخالطتكم عمر في دين عيشكم وقال ل الله ك ن ي عير سمعت و م ف ق ا أذهبتم ب ط ي الفضيل ت حياتكم ك م في ا د ن ي ا وقال ا ل بن ع ي ان إ شئت استقل من الدنيا و إ ن شئت استكثر منها ف إ ن م ا ت أ خ ذ من كيسك ويشهد لهذا أ ن الله عز وجل حرم على عباده أ ش ي ا ء من فضول شهوات الدنيا وزينتها وبهجتها حيث لم يكونوا محتاجين إ ل ي ه وادخره لهم عنده في ا ل آ خ ر ة وقد وقعت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى هذا بقوله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الناس لجعلنا أن أمة لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من ف ض ة ومعارج إ ل ى قوله و إ ن كل ذلك لما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة عند ربك للمتقين و ص ح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في ا ل آ خ ر ة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في ا ل آ خ ر ة و قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباجه ولا تشربوا في آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة ولا ت أ ك ل و ا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في ا ل آ خ ر ة قال و ه ب إ ن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام اني ل ل س ا م إ لاذود أ و ل ي ا ئ ي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إ ب له عن مبارك ا ل ع ر ة وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن قتاده بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله إ ذ ا أ ح ب عبدا حماه عن الدنيا كما يظل أ ح د ك م يحمي سقيمه الماء وخرجه الحاكم ولفظه إ ن الله ليحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما م ت ح وفي ن مريضكم الطعام والشراب ا ت خ و ن ع ل ه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن و ج ن ة الكافر وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا وعملوا فهم المراد من بمختضى فعلموا السابق بالخيرات الله الذين الدنيا ذلك بإذن أ ن الله إ ن م ا أ س ك ن عباده في هذه الدار ليبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا كما قال وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م وكان عرشه على الماء ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا وقال الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا قال بعض السلف أ ي ه م أ ز ه د في الدنيا و أ ر غ ب في ا ل آ خ ر ة وجعل ما في الدنيا من ا ل ب ه ج ة و ا ل ن ض ر ة م ح ن ة لينظر من يقف منهم معه ويركن إ ل ي ه ومن ليس كذلك كما قال تعالى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 فلما فهموا ان هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها ل ل آ خ ر ه التي هي دار القرار واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مالي إنما مثلي النبي الله وللدنيا صلى عليه يقول ومثل ثم راح وتركها ووصى صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة أ ن يكون بلاغ أ ح د ه م من الدنيا كزاد الراكب منهم سلمان و أ ب و عبيده بن الجراح و أ ب و ذر و ع ا ئ ش ة ووصى ابن عمر أ ن يكون في الدنيا ك أ ن ه غريب أ و عابر سبيل و أ ن يعد نفسه منهم أ ل القبور وأهل هذه الدرجة على ق هذه س ي ن من ه م من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط وهو حال كثير من الزهاد ومنهم من يفسح لنفسه أ ح ي ا ن ا في تناول بعض شهواتها المباحه ة لتقوي ن ف س بذلك وتنشط للعمل وتنشط كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال حبب إ ل ي من دنياكم النساء والطيب وجعلت ق ر ة عيني في الصلاه ة خ ر ج الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم أحمد من أحمد من أنس حديث حديث وخرج يحب من الدنيا النساء والطيب والطعام ف أ ص ا ب من النساء والطيب ولم يصب من الطعام وقال وهب مكتوب في ح ك م ة آ ل داود عليه السلام ينبغي للعاقل أ ل ا يغفل عن أ ر ب ع ساعات س ا ع ة يحاسب فيها نفسه و س ا ع ة يناجي فيها ربه و س ا ع ة يلقى فيها إ خ و ا ن ه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه و س ا ع ة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل ف إ ن في هذه ا ل س ا ع ة عونا على تلك الساعات وفضل ب ل غ ة واستجماما للقلوب يعني ترويحا لها ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحه التقوي على الطاعه كانت شهواته له طاعه يثاب عليها كما قال معاذ بن جبل اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني انه ينوي بنومه التقوي على القيام في اخر الليل فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه وكان بعضهم إ ذ ا تناول شيئا من شهواته ا ل م ب ا ح ة واسى منها إ خ و ا ن ه كما روي عن ابن المبارك أ ن ه كان إ ذ ا اشتهى شيئا لم ي أ ك ل حتى يشتهيه بعض أ ص ح ا ب ه ف ي أ ك ل ه معهم وكان إ ذ ا اشتهى شيئا دعا ضيفا له ل ي أ ك ل معه وكان يذكر عن ا ل أ و ز ا ع ي أنه قال ث ل ا ث ة لا حساب عليهم في مطعمهم المتسحر والصائم حين يفطر وطعام الضيف وقال الحسن ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك فيها ومن زهدك فيها ترك ا ل ح ا ج ة يسدها عنك تركها ومن أ ح ب الدنيا وسرته ذهب خوف ا ل آ خ ر ة من قلبه وقال سعيد بن جبير متاع الغرور ما يلهيك عن طلب ا ل آ خ ر ة وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إ ل ى ما هو خير منه وقال يحيى قدر قوت قدر ابن معاذ الرازي لا دنيا فيها حياة بها لي يحيى كيف أحب أكتسب به حياة أدرك بها طاعة أدرك أنال بها الآخرة وسئل أ ب و صفوان الرعيني وكان من العارفين ما هي الدنيا التي ذمها الله في ا ل ق ر آ ن التي ينبغي للعاقل أ ن يجتنبها فقال كل ما أ ص ب ت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ما أ ص ب ت فيها تريد به ا ل آ خ ر ة فليس منها وقال الحسن ن ع م ة الدار كانت الدنيا للمؤمن وذلك أ ن ه عمل قليلا و أ خ ذ زاده منها إ ل ى ا ل ج ن ة وبئست الدار كانت للكافر والمنافق وذلك أ ن ه ضيع لياليه وكان زاده منها إ ل ى النار و قال ايفع الكلاعي عبد بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة واهل النار النار قال الله يا اهل ا ل ج ن ة كم ل ب س ت م في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال نعم ما اتجرتم يوم أو بعض يوم رحمتي م وجنتي ورضواني في أو أ بعض كم ث و ا فيها خالدين خ لبثتم د ي يقول ن النار ثم كم لأهل ل في ا ل أ ر ض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أ و بعض يوم سخطي ومعصيتي وناري أمكثوا فيها ا ي خ ل د نعمت مخلدين وأخرج الحاكم من وخرج حديث ب الجبار بن وهب أنبأنا سعد بن طارق عن أبيه عن النبي د سعد طارق صلى الله عليه ل عن عن و س الدار نعمة ا ل الدنيا لمن تزود منها لاخرته حتى يرضي ربه وبئست الدار لمن صدته عن اخرته وقصرت به عن رضا ربه و إ ذ ا قال العبد قبح الله الدنيا قالت الدنيا قبح الله أ ع ص ا ن ا لربه وقال صحيح ا ل إ س ن ا د وخرجه العقيلي وقال عبد الجبار بن وهب مجهول وحديثه غير محفوظ قال وهذا الكلام يروى عن علي من قوله من وقول علي خرجه ابن أ ب ي الدنيا عنه ب إ س ن ا د فيه نظر أ ن عليا سمع رجلا يسب الدنيا فقال إ ن ه ا لدار صدق لمن صدقها ودار ع ا ف ي ة لمن فهم عنها ودار غ ن ا لمن تزود منها مسجد أ ح ب ا ء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أ و ل ي ا ئ ه اكتسبوا فيها ا ل ر ح م ة وربحوا فيها ا ل ج ن ة فمن ذا يذم الدنيا وقد آ ذ ن ت بفراقها ونادت بعيبها ونعت نفسها و أ ه ل ه ا فمثلت ببلائها البلاء وشوقت بسرورها إ ل ى السرور فذمها قوم عند ا ل ن د ا م ة وحمدها آ خ ر و ن حدثتهم فصدقوا وذكرتهم فذكروا فيا أ ي ه ا المغتر بغرورها ا ا ا ل ل د ن ي م ت ب غ ر متى استلامت إ ل ي ك الدنيا بل متى غرتك أ بمضاجع آ ب ا ئ ك من الثرى أ م بمصارع أ م ه ا ت ك من البلا كم قد قلبت بكفيك ومرضت بيديك تطلب له الشفاء و ت س أ ل له ا ل أ ط ب ا ء فلم تظفر بحاجتك ولم تسعف بطلبتك قد مثلت لك الدنيا بمصرعه مصرعك غدا ولا يغني عنك بكاؤك ولا ينفعك أ ح ب ا ؤ ك فبين بالنسبة أمير المؤمنين رضي الدنيا عنه أن الدنيا لا تذم مطلقاً وأنها تزم مطلقا تحمد الله لا الى من تزود منها الاعمال ا ل ص ا ل ح ة وان فيها مساجد الانبياء ومهبط الوحي وهي دار ا ل ت ج ا ر ة للمؤمنين اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا بها الجنة فهي نعم الدار لمن كانت هذه صفته واما ما ذكر من انها فانها ذكر صفته تغر وتخدع فإنها تنادي بمواعظها وتنصح بمواعظها فهي هذه نعم لمن من بعبرها وتبدي عيوبها بما تري أ ه ل ه ا من مصارع ا ل ه ل ك ة وتقلب ا ل أ ح و ا ل من ا ل ص ح ة إ ل ى السقم ومن ا ل ش ب ي ب ة إ ل ى الهرم ومن الغنى إ ل ى الفقر ومن العز إ ل ى الذل ولكن محبها قد أ ص م ه و أ ع م ا ه حبها فهو لا يسمع نداءها لا قيل كما يسمع قال د ن د ت ا د ن يحيى ا نفسها كان العالم واثق بالعمر وجامع ما على يسمع يجمع لو قال من أفنيته في كم ي بددت بن معاذ لو يسمع الخلائق صوت ا ل ن ي ا ح ة على الدنيا في الغيب من ا ل س ن ة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنا و ق الدنيا بعض الحكماء ا ل أ م ث ا ل تضربها ا ل أ ي ا م ل ل أ ن ا م وعلم الزمان لا يحتاج إ ل ى ترجمان وبحب الدنيا صمت أ س م ا ع القلوب عن المواعظ وما أ ح ث السائق ة لو شعر الخلائق وأهل زهدي في فضول الدنيا أقسام الزهد فمنهم من يحصل له الدنيا يحصل في من فيمسكه ويتقرب به إ ل ى الله كما كان كثير من ا ل ص ح ا ب ة وغيرهم قال أ ب و سليمان كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله في أ ر ض ه ينفقان في طاعته وكانت معاملتهما لله بقلوبهما ومنهم من يخرجه من يده ولا ي م س ك وهؤلاء نوعان منهم من يخرجه اختيارا و ط و ع ي ة ومنهم من يخرجه ونفسه ت أ ب ى إ خ ر ا ج ه ولكن يجاهدها على ذلك وقد اختلف في أ ي ه م ا أ ف ض ل فقال ابن السماك والجنيد ا ل أ و ل أ ف ض ل لتحقق نفسه بمقام السخاء والزهد وقال ابن عطاء الثاني أ ف ض ل ل أ ن له عملا ومجاهدة وفي كلام ا ل إ م ا م أ ح م د ما يدل عليه أ ي ض ا ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول وهو زاهد في تحصيله إ م ا مع قدرته أ و بدونها و ا ل أ و ل أ ف ض ل من هذا ولهذا قال كثير من السلف إن عمر بن كان من ونحوه سليمان عمر عبد العزيز وغيره أبو أزهد من ونحوه كذا قال أويس وكان مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك زاهد إ ن م ا الزاهد عمر بن عبد العزيز وقد اختلف العلماء أ ي ه م ا أ ف ض ل من طلب الدنيا من الحلال ليصل رحمه ويقدم منها لنفسه أ م ا تركها فلم يطلبها ب ا ل ك ل ي ة ف ر ج ح ا ل ط ا ئ ف ة من تركها ه ا ا و ج ن ب منهم الحسن و غ ي ر ه و ر ج ح ا ل ط ا ئ ف ة من طلبها على ذلك الوجه منهم النخاعي وغيره وروي عن الحسن عنه نحوه والزاهدون بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها فهو الدنيا ملاحظ التعب بالسعي في تحصيلها فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه قال الحسن لهم يزهد فمنهم يشهد نفسه من في في كثرة الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن ومنهم من يخاف أ ن ينقص حظه من ا ل آ خ ر ة ب أ خ ذ فضول الدنيا ومنهم من يخاف من بعضهم من فإنما ومنهم من الدنيا الدنيا طول طول الوقوف عيوب الحساب عليها قال بعضهم من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا و س ر ع ة تقلبها وفنائها ومزاحمه ا ل أ ر ا ذ ل في طلبها ك ما قيل لبعضهم م الذي ا زهدك في الدنيا قال ق ل ة وفائها و ك ث ر ة جفائها و خ س ة شركائها ه ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيقذرها ا كان حقارة الدنيا كما قال الفضيل لو أن الدنيا ا لو من ينظر عند أن ي ر إلى ح ف ذ ب عرضت علي ر ض ت ع حلالا لا أ ح ا س ب بها في ا ل آ خ ر ة لكنت أ ت ق ذ ر ه ا كما يتقذر الرجل ا ل ج ي ف ة إ ذ ا مر بها أ ن تصيب ثوبه ة و م ن م من أحدهم عمره مجهودا كان يخاف أن تشغله عن استعداد للآخرة والتزود لها قال الحسن إن كان يخاف استعداد والتزود لها قال الجهد ليعيش شديد للآخرة تشغله و ا ل م ا ل ا ل ح ل الى إ ل جنبه يقال له أ ل ا ت أ ت ي هذا فتصيب منه فيقول لا والله لا أ ف ع ل إ ن ي أ خ ا ف أ ن آ ت ي ه ف أ ص ي ب منه فيكون فساد قلبي وعملي وبعث واشتد وقال يكون بن المنكدر بمال فبكى بكاؤه تغلب قلبي نصيب عمر على إلى المنكدر الدنيا فلا للآخرة أن فيه خشيت فذلك الذي أ ب ك ا ن ي ثم أ م ر به فتصدق به على فقراء أهل اهل ل م د ي ن ة وخواص ؤ المدينه ء يخشى ي ش أن ت غ بها عن الله عن ك ا قالت رابعة ما ا لي ل أحب أن ن ا كلها م أ و ل ا آخرها حلالا وأنا أنفقها في سبيل الله وأنها شغلتني عن الله إلى سبيل شغلتني طرفة عن عين في وقال أ ب و سليمان الزهد ترك ما يشغل عن الله وقال كل ما شغلك عن الله من أ ه ل ومال وولد فهو مشؤوم وقال روح ومنهم طبقتين الزهد من الدنيا الدنيا فلا يفتح له فيها روح الآخرة ومنهم من إذا زهد فيها أهل على له منهم يزهد زهد في في يفتح من من فتح له فيها روح ا ل آ خ ر ة فليس شيء أ ح ب إ ل ي ه من البقاء ليطيع الله وقال ليس الزاهد من أ ل ق ى هموم الدنيا واستراح منها إ ن م ا الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها ل ل آ خ ر ة فالزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها الله ليتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه و ا ل أ ن س به والشوق إ ل ى لقائه وهذه ا ل أ م و ر ليست من الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب حبب والطيب إلي إليه النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم يجعل الصلاة مما حبب إليه من الدنيا كذا في المسند والنسائي دنياكم عيني في في من مما من كذا قرة و أ ظ ن ه وقع في غيرهما حبب الي من دنياكم ثلاث ف أ د خ ل ا ل ص ل ا ة في الدنيا ويشهد لذلك حديث الدنيا م ل ع و ن ة ملعون ما فيها إ ل ا ذكر الله وما والاه أ و عالما أ و متعلما خرجه ابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة مرفوعا وروي ماجة وحسنه نحوه ابن أبي من حديث من غير وجه مرسلا ومتصلا وخرج الطبراني من حديث أ ب ي الدرداء مرفوعا قال الدنيا م ل ع و ن ة ملعون ما فيها إ ل ا ما ابتغي به وجه الله وخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا وخرجه أيضا من رواية شهر بن حوشب شهر أراه رفعه ابن الدنيا أيضا عبادة قال أبي بن من عن يؤتى بالدنيا يوم ا ل ق ي ا م ة فيقال ميزوا منها ما كان لله عز وجل و أ ل ق و ا سائرها في النار فالدنيا وكل ما فيها النافع معرفته ما الله لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه وكل ملعونة تشغل لعله لله وعلى وطلب مبعدة أدى عن عنه أي وذكر قربه مما يقرب من م م ا يقرب الله فهذا هو المقصود من الدنيا ف إ ن الله إ ن م ا أ م ر عباده ب أ ن يتقوه ويطيعوه ولازم ذلك دوام ذكره كما يذكر لذكره وكذلك مسعود وإنما إقام قال ابن الله فلا الله الصلاة الحج والطواف العبادات تقوى حق تقوى وأفضل أهل أن ينسى شرع أكثرهم ذكرا كله لله فيها فهذا كله ليس من م م ذ الدنيا ا ليس ل وما ة وهو ل الدنيا وأهلها كما قال تعالى م من كما وَمَا ق ص و د إيجاد خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقد ظن طوائف من الفقهاء و ا ل ص و ف ي ة أ ن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل مما الجنة النعيم أفضل يوجد في الجنة من النعيم قالوا ل أ ن نعيم ا ل ج ن ة حظ العبد والعبادات في الدنيا حق الرب وحق الرب أ ف ض ل من حظ العبد وهذا غلط ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله من جاء بالحسنه فله خير منها قالوا ا ل ح س ن ة لا إ ل ه إ ل ا الله وليس شيء خيرا منها ولكن الكلام على ا ل ت خ د ي م و ا ل ت أ خ ي ر والمراد فله منها خير أ ي له خير بسببها و ل أ ج ل ه ا والصواب إ ط ل ا ق ما جاءت به نصوص الكتاب و ا ل س ن ة أ ن ا ل آ خ ر ة خير من ا ل أ و ل ى مطلقا وفي صحيح الحاكم عن المستورد بن المستورد شداد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الدنيا و ا ل آ خ ر ة فقال بعضهم إ ن م ا الدنيا بلاغ ل ل آ خ ر ة وفيها العمل وفيها ا ل ص ل ا ة وفيها ا ل ز ك ا ة وقالت ط ا ئ ف ة منهم ا ل آ خ ر ة فيها ا ل ج ن ة وقالوا ما شاء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا كما يمشي أ ح د ك م إ ل ى اليم ف أ د خ ل إ ص ب ع ه فيه فما خرج منه فهو الدنيا فهذا نص بتفضيل فيها في يتضاعف في ووجه هو ذلك الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل والعلم مقصود الأعمال يتضاعف في الآخرة نص من أن مقصود على بما لا ن س ب ة لما في الدنيا إ ل ي ه ف إ ن العلم أ ص ل ه العلم بالله و أ س م ا ئ ه وصفاته وفي ا ل آ خ ر ة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا ويصير علم اليقين عين اليقين وتصير ا ل م ع ر ف ة بالله ر ؤ ي ة له ومشاهده ة فأين ذ ا مما في الدنيا في و أ م ا ا ل أ ع م ا ل ا ل ب د ن ي ة ف إ ن لها في الدنيا مقصدين أ ح د ه م ا اشتغال الجوارح ب ا ل ط ا ع ة وكدها ب ا ل ع ب ا د ة والثاني اتصال القلوب بالله وتنويرها بذكره فالأول قد رفع عن أهل الجنة ولهذا روي أنهم إذا هموا بالسجود أهل لله عند تجليه لهم روي قد رفع عن أنهم يقال لهم ارفعوا رؤوسكم ف إ ن ك م لستم في دار م ج ا ه د ة و أ م ا المقصود الثاني فحاصل ل أ ه ل ا ل ج ن ة على أ ك م ل الوجوه و أ ت م ه ا ولا ن س ب ة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب و ا ل أ ن س والاتصال إ ل ى ما يشاهدونه في ا ل آ خ ر ة عيانا ً فتتنعم قلوبهم و أ ب ص ا ر ه م و أ س م ا ع ه م بقرب الله ورؤيته وسماع كلامه ولاسيما في أ و ق ا ت الصلوات في الدنيا كالجمع و ا ل أ ع ي ا د والمقربون يوم و يحصل ذلك لهم كل منهم مرتين بكرة ع ش ي ة في وقت ص ل ا ة وصلاة الصبح العصر ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يرون ربهم حض عقيب ذلك على ا ل م ح ا ف ظ ة على ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر ل أ ن وقت هاتين الصلاتين وقت ل ر ؤ ي ة خواص أ ه ل ا ل ج ن ة ربهم وزيارتهم له وكذلك نعيم الذكر وتلاوة فيلهمون الذكر القرآن لا التسبيحة نعيم ينقطع عنهم أبدا فيلهمون التسبيحة كما يلهمون النفس قال ابن عيينه لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ه ل ا ل ج ن ة كالماء البارد ل أ ه ل الدنيا ف أ ي ن ل ذ ة الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنه ة فتبين ب ذ ا جاء بالحسنة منها أن من قوله فله خير منها على ظاهره ف إ ن ثواب ك ل م ة التوحيد في الدنيا أ ن يصل صاحبها إ ل ى قولها في ا ل ج ن ة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة. اهل ل ج ن ة أ الجنه ة الجنة وبكل حال فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن و بالله قربه حال فالذي يحصل لأهل تفاصيل العلم ا ه من م ت ش د و ل ذ ة ذكره هو أ م ر لا يمكن التعبير عن كنه ه في الدنيا ل أ ن أ ه ل ه ا لم يدركوه على وجهه بل هو مما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله تعالى المسؤول أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وكرمه آمين لا ما ما خير ورحمته بشر وكرمه ولنرجع إلى شرح الحديث ازهد ل ح د ي ث ا في الدنيا يحبك الله فهذا الحديث يدل على أ ن الله يحب الزاهدين في الدنيا قال بعض السلف قال الحواريون لعيسى عليه السلام يا روح الله روح علمنا عملا واحدا يحبون الله عز وجل عليه قال أ ب غ ض الدنيا يحبكم الله عز وجل وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على ا ل آ خ ر ة كما قال كلا بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة وتذرون ا ل آ خ ر ة وقال وتحبون المال حبا جما وقال و إ ن ه لحب الخير لشديد والمراد حب المال ف إ ذ ا ذم من أ ح ب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنيا أضر بآخرته ومن أحب آخرته ضر بدنياه ما يبقى على ما دنيا بدنياه يفنى أحب أضر أحب بآخرته يبقى فآثروا ضر آخرته على وفي المسند وسنن ابن م ا ج ة عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أ م ر ه وجعل فقره بين عينيه ولم ي أ ت ه من الدنيا إ ل ا ما كتب له ومن كانت ا ل آ خ ر ة نيته جمع الله له أ م ر ه وجعل غناه في قلبه و أ ت ت ه الدنيا وهي ر ا غ م ة وخرجه الترمذي من حديث أ ن س مرفوعا بمعناه ومن كلام جندب ا بن عبد الله الصحابي حب الدنيا ر أ س كل خ ط ي ئ ة وروي مرفوعا وروي عن الحسن مرسلا قال الحسن من أحب الدنيا أحب وسرته من خرج حب ا ل آ خ ر ة من قلبه وقال عون بن عبد الله الدنيا و ا ل آ خ ر ة في القلب ككفتي الميزان بقدر ما ترجح إ ح د ا ه م ا تخف ا ل أ خ ر ى وقال وهب إ ن م ا الدنيا و ا ل آ خ ر ة كرجل له ا م ر أ ت ا ن إ ن أ ر ض ى إ ح د ا ه م ا أ س خ ط ا ل أ خ ر ى وبكل حال فالزهد في الدنيا شعار أ ن ب ي ا ء الله و أ و ل ي ا ئ ه و أ ح ب ا ئ ه قال عمرو بن العاص ما أ ب ع د هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم إ ن ه كان أ ز ه د الناس في الدنيا و أ ن ت م أ ر غ ب الناس فيها خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وقال ابن مسعود ل أ ص ح ا ب ه أ ن ت م أ ك ث ر صوما وصلاه وجهادا من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا وكيف ذلك قال كانوا أ ز ه د منكم في الدنيا و أ ر غ ب منكم في ا ل آ خ ر ة وقال أبو الدرداء لئن حلفتم لي على رجل أ ن ه أزهدكم لأحلفن لكم إ ن ه خيركم ويروى عن الحسن قال قالوا يا رسول الله من خيرنا قال أ ز ه د ك م في الدنيا و أ ر غ ب ك م في ا ل آ خ ر ة والكلام في ه ذ ا الباب يطول جدا وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى الوصية الثانية الزهد فيما يطول إليه إن في أيدي الناس وروي أ ن الناس ه موجب لمحبة و عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه وصى رجلا فقال اياس مما في أ ي د ي الناس تكن غنيا ة خرجه ل سهل المؤمن بالليل ط ب بن ر وغيره ويروى من حديث سهل بن سعد مرفوعا شرف ا قيامه ن من ي حديث سعد وعزه استغناؤه عن الناس وقال الحسن لا تزال كريما على الناس أ و لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أ ي د ي ه م ف إ ذ ا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك وقال أيوب السختياني لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان فيه وأبغضوك أيوب يكون بك ينبل حديثك ا ل ع ف ة عما في أ ي د ي الناس و التجاوز عما يكون منهم و كان عمر يقول في خطبته على المنبر إ ن الطمع فقر و إ ن ا ل ي أ س غ ن ى و إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ي س من الشيء استغنى عنه و روي أ ن عبد الله بن سلام لقي كعب ا ل أ ح ب ا ر عند عمر فقال يا كعب من أ ر ب ا ب العلم قال الذين يعملون به قال فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إ ذ حفظوه وعقلوه قال يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إ ل ى الناس قال صدقت وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث تكاثرت النبي الله صلى عليه عن ب ا ل أ م ر بالاستعفاف عن م س أ ل ة الناس والاستغناء عنهم فمن س أ ل الناس ما ب أ ي د ي ه م كرهوه و أ ب غ ض و ه ل أ ن المال محبوب لنفوس بني آ د م فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو أنه من المنة ملكه لم كان للسائل عن كله يرى عليه يفي خرج له عن ملكه كله لم يفي له ب ب د ل سؤاله له وذلته له أ و كان يقول ل أ ه ل ه ثيابكم على غيركم أ ح س ن منها عليكم ودوابكم تحت غيركم أ ح س ن منها تحتكم فهذا نادر جدا من طباع بني آ د م وقد انطوى بساط ذلك من أ ز م ازمان ن من متطاولة وأما ه د ف ي في أيدي ا ل ا س وعف عنهم ف إ ن ه م يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم كما قال اعرابي ل أ ه ل ا ل ب ص ر ة من سيد أ ه ل هذه ا ل ق ر ي ة قالوا الحسن قال بما سادهم قالوا احتاج الناس إ ل ى علمه واستغنى هو عن دنياهم وما أحسن قول بعض السلفي في وصف الدنيا و أ ه ل ه ا وما هي إ ل ا ج ي ف ة م س ت ح ي ل ة عليها كلاب همهن اجتذابها ف إ ن تجتنبها كنت سلما ل أ ه ل ه ا و إ ن تجتذبها نازعتك كلابها